الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل إمرء منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا اذ سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افتكم النبي لولا جاءوا عليه شهداء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 إذ تلقَّقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينه وهو عند الله عظيم ولولا السَّامِعَةُ مُه قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَوْذُبِ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كنتم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 Allahü yâğlâm ve ân la taâlemun. Vâlûla fâzlû Allahî âleikum râhmetûhu ve ân Allah la